طلع البدر علينا علينا علينا طلع علينا طلع البدر علينا علينا شريعه هو السلام ماشاء الله نور هي كشف اولا ماشاء الله اه يحيى مبدون بسوسنه الغرام وفي تبجيلي حلم كلام الاسلام وحد نجم مرج الاحلام محل اصنام يا محمد ايها المبعوث فينا جيت اكتش عرفت المدينه يا خير ذا على القلب يعذلن العواذل في هواه ما شاء الله, ما شاء الله وداء الحب ما عرفوا دواه حديث العشق أي فتن رواه عند سيوا هو بسم يا محمد الا بعد تمزي جلا نرطاها وعلى الأكوان شاء سبارك من نبي باشر الله باشر الله حضاه الله بالشرف السنين باشر الله, باش الله وأيده بفارسها عليه جليل بشل بشل سيف بتار محمد جيش جرار ظل وجدار يا حيدر عذلي فيه تبع صار وامطعان كالقنا ما العلا إلا علي فهو للمجد شراء يا <تصفيق> تشيرو لأمرته أمير ماشي الله ماشي الله هو والقران لا يفترقان فهما سنوان يا حيدر رقعة الاسلام زادت فيه بعدان وتسع وهو للإسلام درعن وهو للحق